أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على قعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراغون vain ne,